بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد ولبهم سيغلبون في بضع سنين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 تر من ما عمروها و جاءهم رسوله بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا كذبوا أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزؤون. Allah يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفاع وكانوا وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون.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 وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم برد لكم مثلا من أنفسكم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 سبحانه وتعالى عن ما يشكون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس ليذيقهم ليذيقهم بعض الذي عمل لعلهم يرجعون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 ومن آياته أن يرسل الرياح مبشراته وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون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 الله الذي يرسل ريا حفطثير سحبا فيبصقه فيبصقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفان ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله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 بِرَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ نَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا ثَرَّاؤُهُمْ مُصْطَرٌ لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَخْفَرُونَ